وَكَذٰلِكَ أَعْثُرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنْيَانٌ يَعْمَلُهُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَلَيْهِ يَضْحَكُونَ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ وَبَعْضُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ لَا تَعْرِفُ مَا فِي الْإِلَامِ رَاءٌ ضَاوِيٌ وَلَا تَسْتَفِقِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَنَتَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِ بك غدا الا ام يشاء الله وانكم ربك اذا نسيت وان قل سان ان يديان ربي لأقرب منها هذا الراشد ولا بثوه في كم في 300 سنين والزاد التسع قل لله اعلم بما لبثوا لَا غَوْابَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِغِي وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِي مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ